وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة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 هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة